كَبَُ مَقتَ الن دَ اللهَّهِ أَن تَقولُوا مَا ل تَفعلون إِ اللهَّه يُحب الذيينَ يُقاتلونَ فيِي سَبِيهِ صَفًا كَأَنَّهُ بُنَْانُ مَرسُ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 اسرا الى اني رسول الله اليكم مصدق لما بين يدي من التوراة مصدق لما بين ادي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أَظْلَمُ ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام Allah لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي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 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدَخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَمَا قَالَ عيسى ابن مريم لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَرِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي اسرائيل وكثر الطائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين